موسيقى طب وكبر ورسين ما يجراني مندون وانا بدا جناني اني نير الله ورسله مغي اسنان ونديان حد بن قدوين سراو باللي فيش الاخ تنيت فلدارو واللي كلور بغير الله اكبر ونص ما يشتدني انا من دم انا تراحبي في فلدق مت الله غير يسقطي غير مزيق كله تمنس تمشتوني يا الله اكبر ونص ما يشتدني انا من دم انا تراحبي مشوني وكان هضر لخاطر نساد عدلني atmu hurasul zani amunaq muhsadin wadharuna anni raqiyat lkhair ifughtunit anni raqiyat nel hanaanaqtni ahya habibni la razaq baghnagha awalayni la qalb uragik Dabar gien ir ir randikas,丈, jo kartenciwieči važiį Ir neino yra challenge ir inversų capacityų Edensių danau yra jiu kad wiena Manosiraitv lucrėjai ir tiežk sundiet uyandrel carui Žiūdę وينك يجعينا كلشي من سيد الفدور من صا نضل برباط اسمك غير ديك يا غرام ادسني في بي ود نردك يقطع قيمت بالحجاب Tirni giki lhasna qalchnouna wna agras lik kitawini tgmin menna wra serto ya wssi harqouli nna sigla بالو في درس نحسو وكل حق وصلنا نغار وورك سولس نغاراتي